روى البخاري في صحيحه من حديث سفيان بن ع ي ي ن ة أ ن ه قال قال لي معمر قال لي الثور هل سمعت في الرجل يجمع ل أ ه ل ه قوت سنتهم أ و بعض السنه قال معمر فلم يحضرني ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أ و س عن عمر رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل ب ن النضير ويحبس ل أ ه ل ه قوت سنتهم وهذا الحديث تقدم معنا بعض فوائده وقد ذكرنا أ ن أ ح د ا لا يحيط بالعلم سواء أ ك ا ن صحابيا أ م من جاء بعد عصر أ ص ح ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والعلم إ ن م ا يكون بتحصيل الدليل لمن لم يكن به عالما أ و يكون بتذكر الدليل لمن كان له ناسيا فالعلم هو تحصيل ا ل أ د ل ة واستدامتها و أ م ا تحصيل ا ل أ د ل ة فقد ذكرنا أ ن أ ح د ا لا يمكنه أ ن يحيط بجميع حديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ م ا ا س ت د ا م ة ا ل أ د ل ة وتذكرها فهذا أ ي ض ا لا يحيط به أ ح د ولا يمكنه ولهذا قال تبارك وتعالى و ا ل أ ر ض مددناها والقينا َ فيها َِ رواسي َََِ و َ أ َ ن ْ ب َ ت ْ ن َ ا فيها َِ من ِْ كل ُِّ زوج ٍَْ بهيج ٍَِ ت َ ب ْ ص ِ ر َ ة ً وذكرى َِْ لكل ُِِّ عبد ٍَْ منيب ٍُِ فالتبصره لمن لم يكن عالما بالادله والتذكر لمن كان عالما بها ثم نسيها فالثوري يقول لمعمر هل سمعت في الرجل يجمع ل أ ه ل ه قوت سنتهم أ و بعض ا ل س ن ة قال معمر فلم يحبرني ثم إ ن ي ذكرت حديثا فهذا يدل على وقوع النسيان من أ ه ل العلم و إ ذ ا كان الرجل قد ينسى ما علمه حينئذ يكون الحاكم على الناس هو الدليل لاحتمال أ ن يفتي العالم بالفتوى خلاف الدليل مع علمه به ولكنه نسيه في هذه الفتوى ا ل م ع ي ن ة ونسيان العلم وغيره طبع بني آ د م لا ينفك عنه أ ح د كما راى ابن خ ز ي م ة في كتاب التوحيد وابن حبان في صحيحه من حديث أ ب ي هريره رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آ د م ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله ب إ ذ ن الله فقال له ربه يرحمك ربك يا آ د م اذهب إ ل ى أ و ل ئ ك ا ل م ل ا ئ ك ة إ ل ى ملا منهم جلوس فسلم عليهم فقال السلام عليكم فقالوا وعليكم السلام و ر ح م ة الله ثم رجع إ ل ى ربه فقال هذه تحيتك و ت ح ي ة بنيك بينهم وقال الله جل وعلا ويداه مقبوضتان اختر أ ي ه م ا شئت فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين م ب ا ر ك ة ثم بسطهما ف إ ذ ا فيهما آ د م وذريته فقال آ د م أ ي رب ما هؤلاء قال هؤلاء ذريته ف إ ذ ا كل إ ن س ا ن منهم مكتوب عمره بين عينيه ف إ ذ ا فيهم رجل أ ض و ا ؤ ه م أ و من أ ض و ا ئ ه م لم يكتب له إ ل ا أ ر ب ع ي ن س ن ة فقال يا رب ما هذا قال هذا ابنك داود وقد كتب الله عمره أ ر ب ع ي ن س ن ة قال أ ي رب زد في عمره قال ذاك الذي كتبت قال ف إ ن ي جعلت له من عمري ستين س ن ة قال أ ن ت وذاك أ س ك ن ا ل ج ن ة فسكن ا ل ج ن ة ما شاء الله ثم أ ه ب ط منها وكان آ د م يعد لنفسه ف أ ت ا ه ملك الموت فقال له قد عجلت إ ن ه كتب لي أ ل ف س ن ة قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود منها ستين س ن ة فجحد ت ذريته ونسي فنسيت ذريته فصار هذا طبع بني آ د م لا ينفك عن النسيان أ ح د فحينئذ ا ل م ج ا د ل ة والمراء بين فتوى أ ه ل العلم والنصوص ا ل و ا ض ح ة ضرب من الجدال المذموم ف إ ذ ا كان العالم يعتريه أ س ب ا ب يقصر فيها علمه فحينئذ ينبغي أ ن يرد ا ل أ م ر إ ل ى كتاب الله و إ ل ى س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم وقد يعرض للمرء النسيان مهما بلغ في العلم قدره وسمت فيه منزلته ففي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن أ ب ز ا أ ن رجلا قال ل أ م ي ر المؤمنين عمر رضي الله عنه إ ن ي أ ج ن ب ت فلم أ ج د ماء فقال عمر لا تصلي فقال عمار أ م ا تذكر يا أ م ي ر المؤمنين إ ذ أ ن ا و أ ن ت في س ر ي ة ف أ ج ن ب ن ا فلم نجد ماء ف أ م ا أ ن ت فلم تصلي و أ م ا أ ن ا فتمعكت في التراب وصليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا كان يكفيك أ ن تضرب ا ل أ ر ض بيديك ثم تنفخ وتمسح بهما وجهك وكفيك قال عمر اتق الله يا عمار وهذا ضرب غريب من النسيان ف إ ن النسيان له صور فقد ينسى ا ل م ر ثم يستحضر هو بنفسه كما وقع من معمر بن راشد لما س أ ل ه سفيان الثوري فلم يذكر فلما انصرف ذكر هو من قبل نفسه و ض ر ب من ا ل ن س ا ن أ ن يذكر ا ل م ر ثم لا يذكر كما وقع لعمر يقول له عمار أ م ا تذكر وذكر له ق ص ة هو سيدها و أ ب و عذرها و أ ن ت تعلم أ ن ذكر الناس ل ل أ ق و ا ل أ ض ع ف من ذكرهم ل ل أ ف ع ا ل قد ينسى المرء ما يسمع لكنه قلما ينسى موقفا وقع معه ومع ذلك نسي عمر ق ص ة وقع فيها ووقعت له وذكره إ ي ا ه ا بعض أ ص ح ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فلم يذكر وهذا ضرب عجيب من صور النسيان فحينئذ ينبغي أ ن يرد المتنازع إ ل ى النص ولو كان المخالف له صحابيا كبيرا بل إ ن ك لترى أ ن النسيان قد يودي ب ح ي ا ة الناس فقد ر أ ى ابن حبان في صحيحه أ ن علي رضي الله عنه مر ب م ج ن و ن ة بني فلان قد زنت أ م ر بها عمر أ ن ترجم فلما مر بها على علي قال ما بال هذه قيل م ج ن و ن ة بني فلان زنت أ م ر بها عمر أ ن ترجم فقال علي ردوها ثم رجع فقال لعمر رضي الله عنه أ ت ر ج م هذه قال نعم قال أ و ى ما تذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ث ل ا ث ة عن المجنون المغلوب على عقله فقال عمر صدقت فخلى سبيلها فلو لم يذكر علي عمر لاريق دم ا ل م ر أ ة وعمر يعلم النص لكن نسيه ف أ ف ت ى بخلافه فهذا نص جليل واضح ا ل د ل ا ل ة بين أ ن الرجل يعرض له قصور في العلم ويعرض له نسيان ويرحم الله الشعبيه قال لولا النسيان لكان العلم كثيرا ما من أ ح د إ ل ا وتعزب عنه س ن ة وما من أ ح د إ ل ا وينسى من حديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولكن النسيان أ ي ه ا ا ل ا خ و ة تاره يكون كالطبع كما ذكرناه كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن م ا أ ن ا بشر أ ن س ى كما تنسون فهذا الضر لا لوم على الناس فيه ل أ ن ه من طبائعهم ولا ينفك الناس عنه وهو من غ ا ئ ل ة العلم كما قال كثير من السلف وضر ب من النسيان لضعف ا ل ذ ا ك ر ة و ك ث ر ة المتفلت منها فقد ي ب ت ل المرء ب ذ ا ك ر ة ض ع ي ف ة خ و ا ن ة فهذا لا لوم عليه في ا ل ج م ل ة وضرب ثالث من النسيان يكون من إ ع ر ا ض المرء عن العلم و ق ل ة مراجعته فهذا من الذنوب وقد صح عن نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه قال ويل ل أ ق م ا ع القول الذي يسمع ثم ينسى وفي السنن وعرضت علي ذنوب أ م ت ي فلم أ ر ى مثل ا ل آ ي ة أ و ا ل ص و ر ة يحفظها المرء ثم ينساها وقد ذكر بعض اهل ل أ العلم في قوله تبارك وتعالى وكذلك أ ت ت ك آ ي ا ت ن ا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أ ن النسيان هنا ترك العمل ولو حفظ المرء النص ترك العمل ب ا ل آ ي ة ولو كان المرء يحفظها هذا نسيان ترك يعاقب عليه المرء يوم ا ل ق ي ا م ة قالوا ف إ ذ ا كان التذكر مع ترك العمل يعاقب عليه صاحبه فنسيان ا ل آ ي ة الذي يستلزم ترك العمل أ و ل ى ب أ ن يذم صاحبه إ ذ ا حفظ المرء الدليل الحديث ثم أ ع ر ض عن العلم ونسيه ج م ل ة فواقع الذي علم الدليل بخلافه فهذا يذم عليه لهذا كان كثير من السلف يقول أ ق ل من شراء الكتب ليمتن حفظك اقل من شراء الكتب ف إ ن المرء يحاسب على ما حفظ إ ذ ا نسيه نسيان إ ه م ا ل و إ ع ر ا ض و أ ن العلم عزيز فلو لم يكن في صدر راع له خرج كما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تعاهدوا ا ل ق ر آ ن أي ق ر و ه وراجعوه وتذكروه وذاكروا به فوالذي نفسي بيده لهو اشد تفلتا من ا ل إ ب ل في عقولها ل أ ن ه عزيز لا يبقى في صدر مهمل مقصل مفرط فهذا الضرب من النسيان يقع فيه كثير من ط ل ب ة العلم ممن يقدم في العلم رجلا ثم ي ت أ خ ر بعد ذلك ويهمل الدرس والكتب وينفى ما حفظ حتى يعود تاركا لما جاء فيه من العلم وهذا لون خطير أ س أ ل الله عز وجل أ ن يعيذني و إ ي ا ك م منه أ ق و ل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد العالمين لله رب العالمين و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله ثم أ م ا بعد اعلم أ ي ه ا المسترشد أ ن الرجل إ ذ ا كان ينسى وهذا من طبعه وقد يستحضر العلم بعد ذلك فهذا يدل على أ م ر ي ن ا ل أ و ل أ ن العلم الذي يؤخذ من إ ج ا ب ه السؤال دون الذي يؤخذ من التصنيف فالعالم إ ذ ا أ ج ا ب على سؤال قد يذكر دليلا ً ولا يستحضر أ ق و ى منه وقد لا يستحضر بعض تفصيلات في ا ل م س أ ل ة بل قد لا يستحضر دليلا ً أ ص ل ا ً فيجيب بقياس ضعيف أ و بقياس صحيح وفي الباب نص هو يعلمه ولكنه نسيه وقد يستحضره بعد ذلك بخلاف تصنيف الناس ف إ ن ه يكتب بيده ويراجع ويقلب ا ل أ و ر ا ق والكتب والدفاتر فهذا أ ج و د ف أ خ ذ ك العلم من الكتب التي تدون فيها الفتاوى دون أ خ ذ ك العلم من الكتب التي تصنف في الباب ف إ ن الرجل إ ذ ا أ ج ا ب على سؤال قد لا يستوعب الجواب عنه وقد ينسى من ا ل أ د ل ة ما هو أ ق و ى مما ذكر بخلاف من يصنف ف إ ن ه عنده م ه ل ة من الوقت يراجع ويستحضر ويتدبر ا ل م س أ ل ة وينظر في وجوه العلم فيها ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن مذهب أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة قائم على ترك م ن ا ظ ر ة أ ه ل البدع وهذا له أ س ب ا ب كثيره ليس ا ل آ ن محل تفصيلها لكنني أ ش ي ر إ ل ى ن ك ت ة من ف ا ئ د ة هذا الحديث وهي أ ن ه م لا يجوزون ل أ ي رجل أ ن يناظر إ ذ ا اضطر و الى إ ا ل م ن ا ظ ر ة وذلك ل ج م ل ة أ س ب ا ب منها ما وقع في هذا الحديث من النكت ف إ ن الرجل قد لا يستحضر الجواب عن ش ب ه ة المبتدع فينكسر باب أ ه ل ا ل س ن ة ويكون هذا مثار إ ش ك ا ل عند الناس إ ذ ا عقدت ا ل م ن ا ظ ر ة وحضرها الناس فقد يورد الرجل المبتدع على السني إ ش ك ا ل ا هو يعلم الجواب عنه لكن لا يستحضره وقت ا ل م ن ا ظ ر ة فيقف فربما يظن بعض الناس أ ن هذا لضعف أ د ل ة أ ه ل ا ل س ن ة ويشرب ا ل ب د ع ة حينئذ لهذا هم لا يناظرون ل أ ن هذا قد يقع لبعضهم و إ ذ ا ناظروا فلا يجوزون ل أ ي أ ح د أ ن يناظر ف إ ن الرجل إ ذ ا انقطع في ا ل م ن ا ظ ر ة ربما أ ض ر بالعلم الذي يحمله وهذا بجوار أ د ل ة أ خ ر ى ذكرها أ ه ل العلم من باب ترك ا ل م ن ا ظ ر ة ولكن هذه ن ك ت ة نبهنا عليها في هذا الحديث و ن ك ت ة أ خ ر ى م ه م ة وهو أ ن ا ل م ر أ ة هذا طبعه قد يذكر وينسى ويستحضر بعد حين وربما بعد وقت طويل ف ي أ ت ي بعض الناس ف ي س أ ل بعض المنتسبين إ ل ى العلم سؤالا وهو يمسك الهاتف النقال يسجل أ ي كلام فقد لا يستحضر الرجل قصور السؤال أ و لا يتفطن أ ن السؤال فيه ضرب من م خ ا ل ف ة ع ق ي د ة ص ح ي ح ة فيجيب ثم إ ذ ا مضى ذكر بعد ذلك أ ن هذه ا ل م س أ ل ة خ ط أ لكن الذي سجل طار ونقل هذا عنه وهذا يلزم منه أ ن يقر بخطئه و أ ن يرجع إ ل ى الصواب لكنك إ ذ ا نظرت إ ل ى واقع الناس اليوم و إ ل ى ضعف التحصيل و ك ث ر ة المتصديين ل ر ئ ا س ة العلم بلا وقوف على ساحله فضلا عن خوض لجج العلم فمن قصر عن العلم ذراعه وقل فيه باعه فهو أ ب ع د ما يكون عن تحقيق ا ل إ خ ل ا ص ف ا ن ف ا ل هؤلاء يستكبرون عن الرجوع عن ا ل خ ط أ ولو أ ن ه لم يحمل عنهم هذا لراجعوا أ ن ف س ه م وذكروا الصواب بعد ذلك لكن لانه حمل عنهم هذا ونشر يستكبرون عن الرجوع وهذا يجر خطا كبيرا على الناس ويحدث انقسامات وانشقاقات م ا ذ ا ل ت ا ل أ م ة تصلى منها فالرجاء من أ م ر ي ن لا تسجل إ ل ا ب إ ذ ن و إ ذ ا فعلت قل هذا س أ ع ر ض ه أ و س أ ن ش ر ه إ ذ ا شئت او هذا آ خ ر كلامك أ و هل لك رجور عن هذا أ و هل اهاتفك بعد ذلك حتى يراجع المجيب نفسه ويقف عن ح ق ي ق ة العلم ربما يشعر ب ا ل ه ي ب ة فيقول توقف أ و هاتفني إ ذ ا رجعت إ ل ى المنزل وثانيا إ ذ ا وقع للمرء مثل هذا ثم استحضر أ ن ه كان مخطئا عليه أ ن يراجع ج ا د ة الصواب و أ ن يكون رجاعا إ ل ى الهدى قوالا به ولا ي س ت ك ب ل المرء أ ن يقر بخطئه ف إ ن هذا فيه رفعه أ م ر ه وكما في الحديث الصحيح من ادعى د ع و ة ك ا ذ ب ة ليستكثر بها من ق ل ة لم يزده الله عز وجل إ ل ا ق ل ة ف إ ن خشي أ ن يقر بخطئه خشيه ان يظن به ضعف العلم لا يزال الهدى به حتى يفتضح بين الناس فعلى ا ل ا خ و ة أ ن يحذروا هذا وتوقفوا وليتريث المجيب وليحذر أ ص ح ا ب الهواتف ف إ ن ن ا ننقل شرا عظيما وقد صرنا في ح ا ل ة م ر ي ر ة لا تكاد ترى أ س ر ة إ ل ا وفيها خلاف فضلا عن ق ر ي ة أ و عن م د ي ن ة وما هذا إ ل ا لضعف العلم وتحقيقه وضعف ا ل إ خ ل ا ص و ك ث ر ة الهوى بين الناس و ق ل ة إ ع ذ ا ر بعضهم لرع ن س أ ل الله أ ن يثبتنا على الهدى إ ل ى حين أ ن نلقاه ف أ ي ه ا ا ل ا خ و ة اتقوا الله في دينكم اتقوا الله في س ن ة نبيكم وحافظوا على اجتماع ا ل ك ل م ة و ت آ ل ف القلوب ف إ ن ه من أ ع ظ م ما يحصله ا ل م ر ويلقى الله عز وجل به اللهم اغفر لنا ذنوبنا و إ س ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا وثبت أ ق د ا م ن ا وانصرنا على القوم الكافرين رب آ ت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ح ا ج ة إ ل ا قضيتها إ ن ك ولي ذلك والقادر عليه أ ق و ل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم و أ ق م ا ل ص ل ا ة